فضيلة الشيخ أطياء صق نود أن نعرف ما الحقوق التي تجب للأبناء على آبائهم. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقولها الناس والحجارة. ويقول وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وفي الحديث المتفق عليه والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وفي حديث مسلم ولأهلك عليك حقا والأهل في هذه النصوص هم الزوجه والأولاد فلا بد من رعايتهم رعايه كامله يحرم التقصير فيها كما في حديث ابن حبان ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته وكذلك في حديث أبي داود وغيره كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت ومظاهر الرعاية المتكاملة كثيرة منها أدبية ومنها مادية فمن الأولى مثلا التأديب والتعليم لحديث رواه الترمذي ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن والأدب على رأسه الدين بعقيدته وشريعته وأخلاقه ومنه اختيار الاسم الحسن ومن الرعاية المادية احترام حياته حتى قبل أن يولد وذلك بعدم الاجهاض قال تعالى في احترام حقه في الحياة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وفي آية أخرى خشية إملاق اي فقر ومن الحقوق الارضاع حتى يفطم والتسمية ليتميز عن غيره وليعرف حقه وكذلك العقيقه عند ولادته وايضا الختان والانفاق على الاولاد بما يكفيهم من الحلال حتى يبلغوا قادرين على الاستقلال بالمعيشه ومداواتهم وتحصينهم من الامراض وعمل ما يقوي أجسادهم من الرياضات المشروعة كما أرسل بذلك عمر إلى الأمصار علموا أولادكم السباحة والفروسية ومروهم يثبوا على الخيل وثبا وفي حديث مقبول حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي ومن حقوق الأبناء الاحتفاظ بحضانة أمهم عند الفراق وكذلك التسوية بين الذكور والإناث فيما تستطاع فيه التسوية وكذلك التسوية بين كل من النوعين فيما بينهم في الحقوق المشروعة كالميرات والهدايا وحديث النعمان ابن بشير في ذلك معروف هذه هي باختصار الحقوق الواجبة على الآباء للأبناء والله أعلم